شبكة مزامير الداود تقدر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 أصبه جهنم ولدك سل ُ أن الله عزيز حكيم nie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 فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وذن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن شيئا وهو خير لكم وعسى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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يؤدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولا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 ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفعون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن قل الإصلاف لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم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 لِقِيرَةٍ بِإِذْنِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ من حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وإنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ولا يحل لهم ان ما خلق الله في ارحامهم ان كن ليؤمنوا بالله ان كن ليؤمنوا بالله واليوم الاخر وبعونتهم حق بردهم بذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي المعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز أتين أطلق موتان فإن سكون معروف أن تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا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 فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظنا ان, أن حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن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 وَالَّذِينَ يُتَغَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاهَ عَلَيْكُمْ بِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٍ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتب قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن وَدَارِئُ أَن تَمَسُّوهُم إِنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ لَهُم نَفِيرَةً وَقَدْ فَرَضْتُ لَهُم نَفِيرَةً فَلَسْتُ مَا فَرَضْتُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ تَعْفُوا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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَبَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجًا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنَّ عَرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 والله يقبض ويبسق وَإِلَيْهِ ترجعون أَلَمْ تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إِن كتب عليكم القتال أَلَّا تقاتلوا قالوا وما لنا أَلَّا نقاتل في سبيل الله وقد أُخْرِجْنَا من ديارنا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم القتال تولوا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا لا نكون الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم سعة من المال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 وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرْكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِلَّا كُتُمُّ مُؤْمِنٍ فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِكُمْ بِنَهَا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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وأَكَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ دُفْعٌ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِن لفضيله من